إن ترحيم النجيد ان بعد باب الاذان والاقامه نبدا في باب الأذان والاقامه السؤال الأول كيف يكون الأذان الصحيح وما هو رايكم في الزيادة التي تقال بعد لا اله الا الله فكثير من المؤذنين إذا ما انتهى الاذان هو المؤذن نفسه يقول صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين او بعضهم يقول صلى الله عليه يا امام المجاهدين الصلاه والسلام عليك يا امام يا امام المجاهدين كذلك قال الصلاه صلى الله عليه وسلم ويش يلحن وينظم وهذا كله لا يجوز هذه بدع عقل وابي يحرمون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه ان بعض الناس قبل سنوات قبل عشرات السنوات يقول انا علمت أنهم يذمون عن الوفابيه من اين علمت خلوجت على علم الوفابيه لا اله الا الله محمد رسول الله بعدم أنهم يكتبون لما يدعونهم يعني مجرد الاوراق فقط محمد رسول الله أو كان المستوى الكذب حتى إلى محمد رسول الله يكتبون حتى في هذا دعيه جنان لوحبيه وكانهم ليس عندهم أن محمدا ماذا رسول الله بعضهم يقول له لا يقولون هذا محمد طارش طارش بلغ الرساله وما بعد هذا ما وصل يعني فقط مجرد فقط حامل رساله يعني ما ما ما ناقل الرساله وبلغ الرساله وانته الامر لا شيء له ولا شانه ولا ام ولا يعني فضيله بعد هذا حسبنا الله الجواب الاداء الصحيح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه عليه وسلم امته وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي صلى الله عليه عليه وسلم وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكه وفي المدينة هو الاذان المعروف الان وهو 15 جمله جملة الله اكبر الله اكبر الله, أكبر, الله أكبر, اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد طبعا اذا وصلت اشهد حتى وبين التشكيل او الاعراب اشهد ان لا اله الا الله اشهد الله بضم الله اشهد محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال هذا هو الاذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وفي الفجر يزيد الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على وقبل التكبير الأخير كانوا هنا وهنا اختلف هل التسويب هذا يكون للفجر اذان هل يكون في الأذان الأول ان يكون في الاذان الثاني هذه مساله محله اختلاف بين أهل العلم ومحل اجتهاد بين والكلام فيها بين أهل العلم في القديم والحديث اما ما يزيده بعض الناس حي على خير العمل أو أشهد أن عليا ولي الله الرافضه اصلا هذه الشهادة ليست عندهم وليس ثابته في مصادرهم الاصليه يعني لا لا يوجد روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الائمه أنه يقال اشهدوا أن عليا ولي الله وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اذن يقول اشهدوا أن عليا ولي الله في في حياته اذا اذن يقال اشهدوا ان عليا ولي الله وهل كان علي إذا اذن في حياته يقال اشهدوا ان عليا ولي الله نحن نشهد ان ولي الله لا شك صحيح لا صحيح لكن النظر هنا في ماذا في أن هذا ان الاداني وليس من الاداني فحتى الراس حتى في كتب الفقه في الراس عند الحلي من المفضل الحلي الذي يلقب عندهم بالعلامه وكذا تجد حتى في كتبه الفقهيه حتى القرن السابع والثامن لا يذكرون الشهادته الثالثه بعد الشهادتين لا يذكرون هذه شهادته الثالثة بل منصوص في كتب متقدميهم على أن الذي يزيد هذه الشهادة الثالثة هم المفوضه والغله واما الاماميه الحقه على ما يعبرون فلا يزيدون هذه الشهاده الثالثه لكن دين المفوضه والغلا صار دينا يعني كما يقول بعض مشايخنا كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى وغيره ما كان من الغلو عند متقدم الرافضه صار من ضروريات المذهب عند متاخريه وكلهم رافضه لكن كان الرافضه الرافضه المتقدمون ما كانوا لعلم اذا راوا غلو المتاخرين حاربوهم وهم الاولون رافضه زنادقه ايضا لكن اذا راوا غلو المتاخرين لقالوا هؤلاء يجب حربهم واولئك التشيؤ والترفض منهم براء عرفت وطبعا يقرؤون فيزيدون بعد الشهادتين نشهد ان محمد رسول الله ولاشهد أن عليا ولي الله او اشهد ان عليا حجه الله او اشهد ان عليا ولي الله واشهد ان, أن ابنائه المعصومين حجة الله اشهدوا أن عليا وابنائه المعصومين حجة الله وهكذا كما يفعله بعض الشيعة ايضا يزيدون بعد حي على الصلاه حي على الفلاح حي على خير العمل مرتين وهذا عند الاماميه وعند الزيدية ايضا بل هذا مما تتميز به الزيديه والف بعضهم في هذا مؤلفات مستقله من الرافضه الاماميه ومن الرافضه الزيدية حتى من المتقدمين بيثباتي حي على خير العمل فهذا منكر من بدعة لا لا تجوز وكذلك ما يتبع ايضا هو الرابطه الاماميه أذانهم في النهاية يقولون لا اله الا الله لا اله الا الله مرتين الاسماعيليه المكارمة وربما غيرهم ماذا يزيدون في الأذان يقولون علي ومحمد خير البشر واثرهما خير العتر هذا في نفس الأذان ان قاعدين يعني هذا المسجل من أذان بعضهم علي ومحمد خير البشر وعطرتهما خير فايثر هكذا يزيدون قالوا كذلك ما يزيده بعض الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان عندما يقول لا اله الا الله يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رافعا بها صوته مع الاذان أو في المكبر فهذا لا يجوز وبدعه ايضا ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه لا في الاذان والذكر انت لما تنكر هذا على قوم جهله وانبغي أن تعرفهم أن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم و يعني الثوابها جزيل وامر ينبغي أن نحرص عليه في كل ساعه وفي كل وقت ولكن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يرد عنه ولم يسن لنا الصلاة جهرا بعد الأذان فلا نصلي جهرا بعد الاذان إذا سن لنا في موضع الصلاة الصلاه سرا نصلي سرا في موضع ان, أن نفعل شيئا جهرا نفعله جهرا لم يسن لنا في موضع ان, أن نفعل هذا الشيء لا سرا ولا جهرا فلا نلتزم حتى لو فعلناه في بعض الأحيان لا نلتزمه حتى لو فعلناه في بعض الأحيان قال فاذا فرغ من الاذان فالمشروع للمسلم أن يصلي على النبي الله عليه وعلى اله وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة اطي محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد هنا التنبيه على إنك لا تخلف المعاد في تحسين اسناد هذه الزيادة نظر وانظر ارواء الغليل على الحكاية في الشيخ الالباني حيث ذكر شذوذا وضعف هذه الزيادة وهذه الزياده ليست في الصحيح وانما رواه البيهقي وغيره طيب هذا كل هذا مشروع ان مسلم و كل مسلمه بعد الأذان والمؤذن كذلك إذا قال لا إله الا الله شرع عليه بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثل غيره ثم يقول اللهم رد هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة ابي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعده لكن لا يجوز أن يلفظ ذلك مع الاذان لأن الاذان ينتهي بقول لا اله الا الله ولا مانع ان يسمع ان يسمع المجيب من حوله ليقتدى به إذا كان يقتدى به اذا كان يقتدى به والناس يحتاجون أن يتعلموا منه فيرفعوا صوتهم من باب التعليم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهنا بعض اهل العلم لاجل هذا الأمر بحث هل إجابة المؤذن واجبه ام مستحبه فقط ثم صلوا عليه من صلوا عليه صلاه صل الله عليه بها عشرا ثم سالوا الله له الوسيله ثم سالوا الله له الوسيله فانها منزله في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله له الوسيله حلت له الشفاعه هكذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو سنة في حق الجميع المؤذن والمستمع من الرجال والنساء في الحاضرة والبادية وفي كل مكان بعد الفراغ من الاذان يقول اللهم صل على محمد او اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه طبعا الاصل الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى اله هذا الذي يلازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك وكيف الصلاة عليك قال نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما الصلاة على الصحبي في موارد ليست تمنع ولكن ليست تلتزم كما تلتزم الصلاة على ال لكن الصلاه على الصحبي في موارد ليست تمنع وفي القرآن يذكر الصلاة على الصحبي حيث قال الله تعالى ان من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم من هم هؤلاء الذين يصلى عليهم هم المؤمنون المتصدقون المزكون في حق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصحابته رضوان الله تعالى عليهم فلا ينكر أصل الصلاه على الصحابه رضوان الله تعالى عليهم تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لهذا البربرغاري رحمه الله تعالى في شرح السنه ينص في هذا في اواخر شرح السنه على أنه لا يفرض احد بالصلاه عليه الا النبي صلى الله عليه وعلى اله يقول الا على النبي صلى الله عليه وعلى اله والصلاه عن الاله تبع للصلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله واما غير النبي الله عليه وسلم فلا تلتزم الصلاه عليهم حتى لو وقعت صلاة على غيرهم في بعض المناسبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل بأمر الله يقول اللهم صل على الها ابي اوفا اللهم صل على ال فلان ولكن هذا ليس شيئا يلتزم بحيث كلما ذكرنا فلانا او علانا نقول صلى الله عليه وسلم إنما هذا الذي يلتزم دائما في كل وقت وعند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله تبعنا تبع صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا كما في الحديث الصحيحين في غيرهما ومن حديث عدد من الصحابه قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ويما كل كلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن او في اي وقت أن نصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أي تضحك لأنك بتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وليس تضحك اكيد قيل ان انا كنت اضحك من تذكيري وانا تضحك فرحا بالثواب بتكرر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والبخيل البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه ورغم ان فمءئ ذكرته عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من دون تحريك لساني بالصلاه عليه الله عليه, عليه وسلم والاولى في الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى وسلم أن تكون بالف يعني بلفظ الفاعل يعني قد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا اولى من أن يقال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا يستنكر لكن الأولى والاصل هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو تقول اللهم صل على محمد وعلى اله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصوت غير صوت الأذان بصوت منخفض ليس مع الأذان ولا يجعل متصلا بالأذان ولا يجعل في المكبر ثم بعد ذلك يقول اللهم رد هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اذ محمدا للوسيلة والفضيله وقع في بعض الكتب زياده زيادته هاتي سيدنا وهذه مقحمه اتوقعت في بعض ال... في بعض النسخ من بعض الكتب المتقدمه عمل اليوم والليلة للسنن لكن هذه لفظه مقحمه لا تثبت هاتي سيدنا محمدا صلى شك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سيدنا إذا شخص انكر قال لا كيف هو سيد سيدنا وسيد الاولين والاخرين وسيد جميع المخلوقين لكن هو الكلام ليس في المعنى الكلام في الذي ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك بعض الناس يزيدون اتي محمدا للوسيله الطيره والدرجه الرفيعه او الدرجه العاليه الرفيعه ولفظت الدرجه العاليه الرفيعه هذه لا اعلم لها اصلا يصح وبعثهم قاما محمودا الذي وعده هنا مقاما محمودا بدون الالف واللام وقع في روايه النسائي وبعث المقام مقام لكن روايه البخاري وغيره مقاما محمودا الذي وعده وما هو المقام المحمود عزايا بعثك ربك مقاما محمودا ما هو المقام المحمود باختصار العباره قل يا حزين الشفاعه قال انما رواه البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامنه والصلاه القائمه اذ محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعده حلت له شفاعتي يوم القيامة هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف الميعاد بسند حسن هذا هو المشروع قالوا بسند الحسن فيه نظر وليس بحسن ومن اراد المزيد في بيان أن السند ضعيف كما مرت الاحاله يرجع الى ارواء الغليل والكلام ايضا في او يفصل في غيره لكن ارواء الغليل كمصدر اساسي مهم هذا هو المشروع اما الزياده فان هنا تحسين للشيخ للاسناد باعتباره ظاهره ولكن قد يكون ظاهر الاسناد صحيحا او حسنا لكن هناك علة خفية قادحه أما زيادته في الأذان بقول المؤذن حي على خير العمل أو أشهد أن عليا ولي الله هنا ايضا لو عارض شخص يقول حي على خير العمل الصلاة ماذا خير العمل طيب اشهد ان عليا ولي الله اشهد أن عليا ولي الله واشهد ان بابكر ولي الله واشهد أن عمر ولي الله وأشهد أن عثمان ولي الله اليس كذلك او غير ذلك فبدعه لا اساس لها كما تقدم ولا يجوز قولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد رد فالمعنى قد يكون صحيحا لكن هذا ثبت أو لم يثبت لم يثبت اذا نحن لا نقول حتى لو كان المعنى صحيح خصوصا اذا كان بعض الناس يخص بعض المعاني الصحيحة بالذكره بغرض فاسد كانوا يقول يشهدوا أن عليا ولي الله لماذا لانه لا يشهد لل... للثلاثه الذين تقدموا عليا وسبقوه انهم اولياء الله بل يشهدوا انهم اعداء الله تفهم, تفهم هذا من عمل عمل ليس عليه امرنا فورد خرجه مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها وعلقه البخاري في الصحيح بهذا اللفظ وروى البخاري ومسلم بلف من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يقول في خطبه الجمعه ان بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ولا حديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق في نفس الاطار أيضا من عبد العزيز بن عبد الله بن إلى خضرة حضره الاخ المكرم فلان سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبعده فاشير إلى استفتائك المقيد باداره البحوث العلميه والافتاء الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة وافيدك أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن الأفضل هو تثنيه الفاظ التكبير باول الإقامة وآخرها وفي قدامه الصلاه وافراد الفاظ ما سوى ذلك لان ذلك هو الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى أن توفق توفق الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو لماذا وفق الله الجميع لما فيه رضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لماذا هذه المساله لان مذهب الحنفيه تبع لما جاء في بعض الروايات لكن أكثر الروايات الصحيحة على الذي ذكره شيخنا الحنفيه تتبع لما جاء في بعض الروايات يقولون إن الإقامة يثن يردد فيها التكبير يعني اذا ردت ان تقيم تقول ماذا الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله فلا بد هكذا ان الحنفيه لا بده يعني حد لا لا يقولون هذا يجوز وهذا يجوز كما يذكر الشيخ ان الامر واسع لا نقول الامر في الأصل واسع لكن الذي يداوم عليه بالأكثر هو ماذا كما يؤذن كما يؤذن بالتثنيه في الاقامه وكمان كلمه كنوا الاقامه بالتثنيه التكبيري في اول الاقامه وليس يربع واضح انتبهوا هنا يا اخوان الصوت التالي يلاحظ أن كثير من المؤذنين يمططون الأذان فما الحكم في ذلك هذا التنطيط يعني ماذا الذي تعرف المط يمط يعني كيف يعني الشيء يكون هكذا فكيف يمط هكذا يعني الشيء اصلا هكذا فتمط يعني هكذا فمثلا نقول شاد انا محمدان هكذا يموت بدل ما يقول اشهد أن محمدا لا فما الحكم في ذلك ينبغي اسال جواب ينبغي للمؤذن ان يصوت الأذان أن يصون الأذان من اللحن والتلحين يعني ما المراد من اللحن والتلحين اللحن المراد به الخطا اليس كذلك تعرفون اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن المراد به الخطا والتلحين التلحين الذي كما يعني كمثل ما يؤذر بعضهم الاذان الذي هو معتمد في مصر وحتى الاذان الذي في الاذاعات والاذان الذي في الحرمين هذا يلحن وهذا لا يصح الله تعرفون يمكن انا الله لا ينفع هذا لا يصح هذا لا يصح هذا التلحين قال واللحن كونه يخل بالاعراب كما يقول كان يقول ليس تماما كان يقول, كأن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام يعني بعض الناس دائما يقول رسول الله اشهد أن, محمد ان محمدا رسول الله بعض الناس انما تقرا هكذا استغفر الله العظيم كلها تمام يعرفون هذا اشهد ان محمدا رسول الله هذا الفتح اللام طبعا لحن جلي واضح ترى ضم لام رسول ايضا من اللح وذلك لان يجعل السين صاد اشهد ان محمدا رسول الله بعض الناس قال رسول الله محمد رسول اشهد ان محمدا رسول الله ايضا هنا الـ الـ الـ الـ في الاذان تدغم الـ الـ الـ اللام يعني يكون هناك ادغام على ما هو معروف في التجويد في الاذان اشهد ان لا اله الا الله بعض الناس تعجب انه يسمع الاذان كثيرا ابنه يؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله يا اخي لا, لا تسمع لا تسمع الاذان لو كان في بلاد يعني لكن بعضهم يكون جالسا هنا و سامعا مرارا الاذان ثم ابنه اشهد أن لا اله الا الله لا اشهد وايضا لا يكون حتى ان لا اله الا الله يعني حد يقول هو لم يمت لكن قرق لا ان هي ليست ان صحيح اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا منتبهون لان رسول الله خبر ان مرفوعا اشهد قالوا ان مرفوع مرفوعا فان نصب فان اللام كان ذلك من اللحن الممنوع وان كان لا يخل بالمعنى في الحقيقه ولانه صحه الاذان يعني لو اذنا هكذا مع انه لحن صح اذانه لان مقصود المؤذن هو الاخبار بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولان بعض العرب ينصبون المعمولين لكن لكن ذلك لحن عند أكثر العرب وعلم التلحين فالتطويل والتنقيط كما تسمعون المؤذنين المختلفين ومنهم ذاك مشاري باشرد وما ايش وما قطف يستعرضوا يعني اعطاه الله صوتا حسنا فيستعرض ماذا صوته في المط والايقاط هذا وهو مكروه في الأذان والإقامة يعني هو الشيخ يقول انك يعبر بماكروه على اعتبار أنه قد يحصل من المرء بدون انتباه كامل لكن هذا الذي يتعمده ويطيله هكذا متعمدا ومم هذا لا شك انه ممنوع انها مثل هذا ممنوع تشكى ان مثل هذا التطويل والتمطيط المتعمد لا شك أنه ممنوع اي انه مما ينبغي القول بحرمته واضح هذا فيه خلاف, خلاف واضح للسنه طيب السؤال التالي أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها انك لا تمد ما لا يمد نعم المد في محله له مجال مد العرض للسكون المد المنفصل او حد في المد المتصل لكن في ليس في الاذان لكن تامل مثلا شخص يقول شد الا لا اله الا الله لا هذا هذا شد الا لا خلينا شد الا لا اله اله, إله ليس فيها مد جد ان محمد رسول اش هذا هذا لماذا هذا العناء ليس صوتك حسنا يعني هو بهذه الطريقه ربما لو ادانا بطريقه اخرى يكون صوته احسن ليس صوتك حسنا ولست ملحنا يعني بعضهم من الاسوء ما يكون انك تجد بعضهم يحاولوا ان يقلد محمد الرفعت او الاذان الذي في ال ليس كذلك ثم تكون ماذا يعني كانه تقول ماذا ماذا يصنع كأنهم يعني معركه مثلا مما يذكره بعضهم <تصفيق> ان قال شخص كان كان إيطاليا هذا قبل سنوات كثيرة كثيره لا تكون صحيحة هذه القصة لكن يقول كان ايطاليا فكان في بعض المناطق المصريه القديمة فيها مساجد كثيره فسمع الاذان فاعجب جدا فاسلم فاسلم ثم بعد ما اسلم يركب السياره التي فيها الخيل حمطور ها ركب ويتجول في القاهرة فجاء في وقت الاذان الثالث ف ليس حسن الصوت فاخذ سائق العربة يضرب يضرب الحصان امامه ويشد امشي هيك ايه لا لا حتى لا تحط لا لا على الناس عند تسمع ويؤذن في بدل الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ان زد نفسك تنطلق وحسبي الله حسبي الله لماذا بعض الناس يقول لا الصوت ولا ولا الصرفه ده الصوت تاعك ك... ك... كخلقه أو كما هو أن نتكلم عن البط الشرع او ضبط الأذان كما ينبغي شرعا هذا هو هذا هو الأهم لو انك تضبط الاذان كما ينبغي شرعا حتى لو لم يكن صوتك جيدة لا باس ايضا من الاخطاء بعض الناس يؤذن يؤذن من انفه هكذا يتسرب منه في الاذان هذا لا ينبغي الله حتى لي اخذ مره ان ادن من انفه فقلت له ادن هكذا فقضي يدن وهو يدخل انفه في في غير محل استعمال الانف فقلت له امسك انفك ما استطاع ان يمسك مع ان التكبير له علاقه له بالانف التكبير له علاقه بالانف الله اكبر الله أكبر إذا انت توقفت وانت تكبر بسبب أنك اغلقت انفك اذا انت تدخل أنفك كما لا ينبغي نذ عبر الخال الانفي يعني انك تكون عندك غنه يكون عندك هذا ايش نوع, نوع خنف تخنيف في غيري وهذا لا ينبغي طبعا فيكون يكون اذانك غير منضبط ضا جرب هكذا الله اكبر ها هكذا طيب لكن الذي يضع الانفه في غير محله لا تضع فك في, لا, ت... في لا شأن لك به في... او في لا شأن له به بس اخل... الله اكبر هكذا كيف تاتي من من عندي أي. نعم ايه ما هذا لا لا تتعمد ما غلب ما غلب الانسان لكن الإنسان لا يتعمد أن يضحك او يعني أن يستازل لان احيانا يغلبوه ال ابي يعود اولاده ان يصرفهم عن هذا حتى لا يتربوا على الاستهزاء يعني هذا منكر يعودهم على ان هذا لا ينبغي لكن لا يعودهم انهم ينشؤون كلما سمعوا شيء يضحكون وهذا يذل شخص ما لا يصل هذا راسه احسنت اذا سالت هذا السؤال لأن كثيرا من الناس عندهم مثل هذا الخطا عندهم مثل هذا الخطا يعني يسمع شخصا يفعل شيئا ويقول اف ايش فيضحك وربما يحكي الموقف يقول انظر فلان انا ايش يفعل كذا ويقدر بما قلده ويضحك ذكرك اخاك في غيبتي بما يكره هذه الغيبه في غيبته بما يكره حتى لو كان فيه ظن أنه لا مصلحته في هذا شرعا الا اذا كان هناك مصلحه شرعيه كان مثلا شخص مع شخص يؤذن اذانا ليس جيدا فوكل الشخص ان يقول هذا لا, لا يصح انهذن يعزله عن الاذان وهو شخص يملك هذا يعني انا مثلا اذا قلت انا المؤذنين الذين يؤذنون هنا في الحي اقلدهم لك مثلا لا لا هذا لا يصح لا اصم يجوز ولا فائده ترج من ورائه لا لا يجوز طيب هل ورد في الاذان الأول للفجر حث من النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان الفارق بينه وبين الأذان الثاني الجواب الاذان الأول مستحب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال الراوي وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت وهذا يدل على انه صلى الله عليه واله وسلم اقر بلالا على عمله وبين صلى الله عليه واله وسلم الحكمة في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات إن بلالاً يؤذن بذلك ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الحديث وليس في ذلك حد محدود والافضل أن يكون الاذان الاول قريبا من الأذان الاخير لقول الراوي في بعض الروايات وليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا والمعنى انه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل هو ما كان نحو الربع ساعه مثلا يمكن هذا مناسب احيانا يكون اطول من هذا يكون أقل من هذا شخص يقول لكن نحن في بلادنا مثلا صعب ان شخص يؤذن اذانا اول بمكبر الصوت أو بكذا قد يحصل على هذا مشكله وكذا اذن ولو في المسجد اذنك ما قلت هنا للاخوه من قبل اذن ولو في المسجد عرفت قبل الأذان بنحو الربع ساعه كذا يؤذنون ولو في داخل المسجد ولو بصوت منخفض ايو يعني يقام أصل السنة إذا اذا ما عجز عن أو يعني كان يصعب أن يكون التطبيق كامل السؤال التالي ما حكم الأذان لصلاه الفجر قبل دخول الوقت الجواب لا حرج في ذلك إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر فيكون هناك مؤذنان او كان المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الاذان بعد طلوع الفجر حتى لا يشتبه الأمر على الناس واذا اذنا للفجر اذنين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيا على بعض اهل العلم يقول لا بل حينئذ المشروع أن يقول الصلاة خير من النوم في ال في الاذان الاول ليس في الثاني ومن من اخر من رجح هذا الشيخ الالباني رحمه الله كما في ثمان من من عجيب امر الرافضه لعنه الله عليهم انهم مع بدعهم وضلالاتهم هذه الصلاة خير من النوم يقولون هذه بدعه فهمت وهذا ليش للاحوال المعكوسه والقلوب المنكوسه وإذا اذن نعم حتى يعلم من يسمعه أنه الاذان الذي يجب الصلاة وان الصائمة من تناول الطعام والشراب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى ينادي ابن ام مكتوم متفق على صحته وقول انس رضي الله عنه من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم اخرجه ابن خزيمه في صحيحه والدار قطني باسناد صحيح ولانه صلى الله عليه وسلم امر ابا محذوره أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وجاء في بعض روايات حديث ابي محذورة في الأذان الأول الى الصبح والمراد به الاذان بعد طلوع الفجر وسمي بالأول لأن الاقامه هي الأذان الثاني ولهذا في الحديث بين كل اذانين صلاه بعض اهل العلم فهم هذه الروايه على أن المراد الاذان ان هو الأذان الأول الذي يكون قبل, قبل طلوع الفجر في, في يقول الصلاه خير من النوم في ولا يقول هذا في الايش في الثاني وهذا ايضا كما قلت من اخر من ذهب الى هذا الشيخ الالباني ولكن هذا من قبل مذهبه يعني العديد العديد من الفقهاء مذهب الشافعيه ومن وافق انه اذا اذنا اذنين يجعل التثويبه حيا الصلاه خير من النوم هذا يسمى التثويب يجعل التثويبه في الأذان الأول رغم منزلته فريدت بالتصنيف قال كما دل على ذلك حديث عائشه المخرج في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في كل اذانين صلاه بين اذان بين اذانين صلاه وقال في الثالثه لمن شاء واما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل ان بلالا ليس بذان ان بلال لن يؤذن بليل فالمقصود منه هو التنبيه على قرب الفجر فلا يشرع فيه ان يقول الصلاه خير من النوم لعدم دخول وقت الصلاة ولانه إذا قال ذلك في الاذنين التبس على الناس فتعينا أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر والله ولي التوفيق والهادي الى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم او وسلم انا قلنا اصلي نقول وسلم إذا قلنا صلى وسلم السؤال جملة الصلاة خير من النوم هل تقال في الاذان الأول قبل الفجر ام في الاذان الثاني وما الدليل على قولها ماذا يقول من سمعها بعد المؤذن الجواب السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر كما جاء ذلك في حديث ابي محذوره وجاء في حديث عائشه دلاله على أن المؤذن كان يقوله في الأذان الأخير بعد الفجر قال ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الركعتين ثم يخرج للصلاه بعد الأذان إذا كان يقول يعني يتوب في الاذان الذي بعده هذا الذي هو الاذان الثاني الذي هو الاذان الاخير بالنسبه لما يسمى بالاذان الاول فهو اذان اول بالنسبه للاقامه لأن الاقامه يقار لها الأذان الثاني يعني هذا الأذان الذي هو اذان دخول الوقت يسمى اذانا اولا باعتبار واذانا ثانيا باعتبارا باعتبار الاقامه هو الاذان الأول باعتبار الأذان الذي قبله هو الأذان الثاني فالسنة أن ياتي بهذا اللفظ في الاذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر وهو الأخير بالنسبة للاذان الذي ينادى به في اخر الليل لينبه النائم ويرجع القائم وهو الاول بالنسبة للإقامة لكونه اذانا ثانيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين كل اذانين صلاه وبين كل اذانين صلاه والمراد بذلك الاذان والاقامه ناخذ لنا للمسائل اذا باب الاذان والاقامه عنوان باب الاذان والاقامه الاذان الصحيح 5 10 جمله الاذان الصحيح 5 10 جمله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 حي على الصلاه حي على الصلاه جملتان حي على الفلاح حي على الفلاح هكذا 12 جمله الله اكبر الله اكبر جملتان لا اله الا الله هكذا 15 جمله اذا الاذان الصحيح 15 جمله المساله الثانيه الاذان الاول للفجر مستحب الأذان الأول للفجر مستحب والافضل أن يكون الأذان الاول قريبا من الاذان الاخير والاقبل أن يكون الأذان الاول قريبا من الأذان الأخير المساله الثالثه اذا اذنا للفجر اذنين اذا اذنا الفجر اذنين او اذا اذنا المؤذن للفجر اذنين اذا اذن المؤذن للفجر اذنين شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم صنع شرع له في الاذان الذي بعد طلوع الفجر ان يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على مرتين بعد الحي على وقبل التكبير الاخير المساله الثالثه اخوها رابعه ما يزيده بعض الناس بين قوسين حي على خير العمل ما يزيده بعض الناس حي على خير العمل او بين قوسين ايضا اشهد ان عليا ولي الله كما يفعله بعض الشيعة كما يفعله بعض الشيعة منكر وبدعه لا يجوز المساله الخامسه اذا قرئ من الأذان اذا فرغ من الاذان فالمشروع للمسلم ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرئ من الاذان فالمشروع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بصوت منخفض ليس مع الاذان بصوت منخفض ليس مع الاذان مساله السادسة الافضل تثنية الفاظ التكبير في اول الاقامه واخرها وقد قامت الصلاة بين قوسين واقامه الصلاه انها ايضا تثنى وافراد الفاظ ما سوى ذلك المساله السابعة ينبغي للمؤذن أن يصون الاذانه من اللحن والتلحين والتلحين التطويل والتمطيط والتلحين التطويل والتطريط نقف هنا انا انتظر قد قامت الحنفيه قد قامت الصلاه نعم قد قامت الصلاه وعليكم بالخير صلى المؤذن فهل الاذان فهل اصلي عليه بناء على, على صلاته من هذا بدعه ان اصلي عليه لان على, على صلاته اذا ذكر كافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه مع برائتك من البدعه صار ان انا شخص كافر يقول ان هذا النبي محمد صلى على كذب صلى الله عليه وعلى اله شخص صلى صلاه بدعيه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقول صلى الله عليه وسلم انني لا اشهد لا اشارك ولا اكثر سوءه بهذا واذا وانكر لو وحتى لو في نفس اللحظه شخص سمعته يقول الله يقول مثلا شيء صلاة بدعيه يقول صلى الله عليه واله وسلم ولكن فعلك بدعه وحتى لو لم يكن معك احد انا في بيتي واسمع اذان وبعد الاذان شخص صلى صلاة بدعيه أنا انكر المنكر واعوله في قلبي ولم عند من يكن معه يقول له هذا بدعه صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا بدع في عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون معه الصلاه عليه صلى الله عليه وعلى اله واضح بعد هذا البدعه البدع والمنكرات هذه ما رافض يي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا مغرونا الله من من بدعت فيه من بدعته وضلاله بارك الله نعم هذين وانا رضيت بذلك انت كل دعاء تتقبل واحده دعاء لنا الاول اصبروا عليها لا يجوز تقليد المؤذنين المنحرفين والمخالفين ولا يعني لا يصح ايضا تعمد تقليد مؤذن أه أه أه ولو ولو كان هذا صحيح بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين